ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم